بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع مجلس جديد من مجالس الملخص في أصول الفقه وكنا في المرة الماضية قد وقفنا عند الدليل الثاني من أدلة من الأدلة الشرعية وهو السنة وانتهينا من الكلام على حجيه السنة على وجه العموم ونبدأ بعون الله تعالى في هذا اليوم في المبحث في المبحث الثاني وهو حجيه السنة الاستقلالية اولا ما المراد بالسنة الاستقلالية المراد بالسنة بالسنة الاستقلالية أي السنة المستقلة بتشريع الأحكام حكم شرعي سواء كان هذا الحكم على سبيل الإيجاب أو على سبيل التحريم أو على سبيل الاستحباب أو غير ذلك جاء في السنة فقط هذا معنى باختصار معنى السنة الاستقلالية فالمراد بالسنة الاستقلالية أو السنة المستقلة المراد بالسنة الاستقلالية هي السنة المستقلة بتشريع الأحكام فهي موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه القرآن موجبة المراد بالسنة الاستقلالية أي المستقلة سنة الاستقلالية أي المستقلة بتشريع الأحكام المستقلة بتشريع الأحكام فهي موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه نذكر أمثلة حتى يتضح هذا الأمر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك المرأة وخالتها لا يجوز للرجل أن يجمع أن يتزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها وكذلك يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها هذا الحك هل جاء في كتاب الله لا لم يلف في كتاب الله وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الواردة بهذه بهذا الحكم تسمى سلنا استقلالية أي انفردت بهذا الحكم هذا الحكم الذي لم يأتي في القرآن من ذلك الأدلة على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها في في الصحيحين من حديث أبي هريره لا يجمع بين المرأة وعن بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذا الحكم سكت عنه القرآن لم يتكلم عنه القرآن وإنما انفرضت السنة بهذا الحكم فهذه سنة استقلالية ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك لاختلاف لا بينهم في ذلك ويقول الإمام الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند عامة, عند عامة أهل العلم لا يعلم بينهم اختلاف في ذلك أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو خالتها لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فلهذا احتج من أين أخذ أهل العلم هذا الحديث هذا الحك من السنة، من حكم وارد في السنة ولم يرد في القرآن، وقال ابن المنذر لست أعلم في ذلك اختلافا، بل نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن حزم وابن ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. نقل الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها الإمام ابن حزم وابن عبد البر والقرطبي والنووي رحمهم الله جميعا نقل هذا الحكم مثال آخر على السنة الاستقلالية أي حكم ورد في السنة فقط التحريم بالرضاع لكل ما يحرم بالنسب فعن عبد الله ابن العباس عن عبد الله بن عباس الله عنه عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب والحديث في الصحيحين ولم يرد هذا الحكم في كتاب الله تحريم الرضاعة تحريم الزواج من تحريم الزواج بالرضاعة هذا لم في القرآن وإنما انفرضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال هذه سنة استقلالية مثال آخر مثال آخر على على السنة الاستقلالية منع الحائض من الصلاة والصوم لا يجوز للمرأة إذا حاضت أن تصوم أو أن تصلي ف. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فالمرأة لا يحل لها أن تصوم وهي حائض أو تصلي وهي حائض هل هذا الحكم جاء في القرآن سكت عنه القرآن إنما جاء في السنة مثال آخر مثال رابع على ذلك وجوب الكفارة في من جماع نهار رمضان من وقع على أهله في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة التي ستأتي, ستأتي معنا هل هذا الحكم جاء في القرآن؟ لا إنما انفرض به السنة سكت عنه القرآن وانفرضت السنة بهذا الحكم ففي الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال هلكت, يا هلكت فقال ما لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال وقعت على مرأتي وأنا صائم يعني في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه تعطقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد؟ قال فهل تجد طعام ستين مسكينا قال لا. إذن هذه كفاره مغلظة لمن وقع على أهلي في نهار رمضان وهو ذاكل لذلك إما إما أن يعتق رقبة فإن لم يستطع فلم يجد فصيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينه فانظر من هذا الحكم هل ورد في القرآن سكت القرآن عن هذا الحكم وإنما انفرضت السنة بهذا الحكم ومثال آخر إحداد المتوفى عنها الزوج فعن أم حبيبة والحديث في الصحيحين عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق سلاس ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة المرأة إذا مات عنها الزوج فترة تحد عليه كم أربعة أشهر وعشرة هل هذا في القرآن هذا حكم انفردت به السنة انفردت به السنة كذلك من الأمور التي انفرضت بها السنة وهي أي من الأمثلة على السنة الاستقلالية تحريم أكل كل زيناب من السباع ومخلب من الطير تحريم أكل كل زيناب من السباع ومخلب من الطير فعن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل زيناب من السباع وعن كل زي مخلب. من الطير فهذه تسمى سنة استقلالية أي تنفرد بتشريع الأحكام فتوجب شيء سكت القرآن عن ايجابه وتحرم شيء سكت القرآن عن تحريمه هذه تسمى سنة استقلالية هل يجوز الاحتجاج بهذه السنة؟ قال الشوكاني اعلم أنه قال الشوكاني في إرشاد الفحول اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه, عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني اوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله السنه كلام الشوكان رحمه الله قال اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنه المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام يقول الشوكاني وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية الحمر الإنسية الحمر التي تركب هل لا يجوز أكل هذه الحمر هل هناك آية إنما استق... انفرض مفرض السنة بذلك قال كتحريم الحمر الأهلية وتحريم كل زيناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم مما لم يأتي عليه الحصر الأمثل على ذلك كثيرة كما سبق معنى وقال ابو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله قال وقد أمر الله عز وجل بطاعته وطاعته اتباعه امرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء وقد أمر الله عز وجل بطاعته يعني بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم امرا مقيدا غير امرا مطلقا امرا مطلقا وقد أمر الله عز وجل أي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل اهل الإيمان بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء ولم يقل ما وافق كتاب الله أو غير ذلك لم يقيد بشيء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المواقعين قال فلا تعارض بين السنة والقرآن لا يوجد تعارض بين السنة والقرآن قال ابن القيم رحمه الله فلا تعارض السنة القرآن بوجه فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم تجب الطاعة لما أمر تجب لما أمر به صلى الله عليه وسلم فحاصل الكلام ابن القيم يقول رحمه الله السنة لا تعارض القرآن بوجه من الوجوه فما كان منها زائدا على ما في القرآن من تشريع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الطاع فيه ولا تحل المعصية والحاصل أن ثبوت حجية السنة, أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية قال الشوكاني ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام انظر إلى عباده الشوكاني الذي ختم بها الكلام قال ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام إذن تكلمنا عن السنة عن حجية السنة الاستقلالية ومعنى السنة الاستقلالية أن تنفلد السنة بحكم شرعي سكت القرآن عنه فتوجب شيء شيئا سكت القرآن عن ايجابه أو تحرم شيئا سكت القرآن على تحريمه من أمثلة ذلك الجمع بين المرأة وعمته أو خالتها من أمثلة ذلك الكفاره المغلظة على الواقع على أهلية في نهار رمضان من أمثلة ذلك تحريم الحمر الأهلية إلى غير ذلك وقلنا أن هذه السنة حجة باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم أو بإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم وأنها كالقرآن في التشريع وأنها كالقرآن في التشريع ثانياً أو ثالثا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هناك أفعال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعال مجردة ليست أقوال هل هذه الأفعال حجة هذه الأفعال قسمها أهل العلم على أقسام أعن الأفعال التي وردت عنه بلا أقوال بلا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر في حديث بالأكل باليمين فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فهذه سنه قوليه فعل ولكن هناك افعال سنه قول هذه سنة قولية قول النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل باليمين فقال كل بيمينك فهذه سنه قوليه أي وردت ماخوذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم او قال كل مما يليك فهذه كلام قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم الذهب على الرجال في بقوله صلى الله عليه وسلم أما الأفعال الواردة عنه هل هي حجة يؤخذ منها الواجب والمستحب وغير ذلك من أحكام الشرعية أولا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها العلماء إلى أقسام وهناك كتب صنفت في هذه المسألة هناك كتب صنفت في هذه المسألة منها كتاب المحقق المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة ومنها أفعال الرسول للأشقر رحمه الله تعالى وهو يقع في هذا الكتاب يقع رسالة دكتوراه في مجلدين. فهذه مسألة مهمة ولكن نختصر الكلام فيها فنقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام القسم الأول أفعال جبلية أفعال جبلية القسم الثاني أفعال صدرت منه على وفق العادات عادة قومه الثالث ما وقع منه من الأفعال مقصود بها التعبد أفعال تعبدية ولكن قام الدليل على الاختصاص وسيأتي معنا أمثلة على ذلك القسم الرابع ما وقع من أفعاله امتسال لأمر الله تعالى القسم الخامس ما وقع من أفعاله لبيان مجمل في القرآن او تقييد مطلق في القرآن القسم السادس هو فعل مبتدأ من صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم ولم يلد في القرآن لم لم الله عز وجل به في القرآن ولكن علمنا حكم هذا الفعل بالنسبة إليه هل هو سنة أو واجب عليهم القسم السابع أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بها التعبد قصد بها التعبد وسيأتي تفصيل هذه الأفعال فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أقسام كل حكم منها كل قسم منها له حكم فالقسم الأول من هذه الأفعال الأفعال الجبلية انتبه معي الأفعال الجبليه وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته مما يحتاجه البشر مما يحتاجه البشر كالقيام والقعود وحركة الجسد هذه الافعال افعال جبليه ف... فمثلا في ثبت عنه في الصحيح انه كان اذا سر استنار وجهه هذا فعل كان اذا بشر بشيء إذا يعني بشيء حسن او سر او فرح استنار وجهه وكان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وكان اذا غضب احمر وجهه قاذل الأحاديث في صحيح مسلم كان في البخاري كان اذا سر استنار وجهه كان اذا خطب في صحيح مسلم احمر وجهه كان اذا غضب احمر وجهه حكم هذا القسم هل انت مطالب اذا فرحت ان يستنار وجهك فهل من الممكن هل هل هل من السنه انك اذا فرحت يستنار وجهك ومن من يستطيع ذلك هذا أمر خارج عن إرادة الإنسان هل هل إذا خطبت على المنبر أو خطبت في الناس لا بد أن يحمر وجهك من السنة أن يحمر وجهك لا هذا أمور جبلية لا دخل لها لا دخل فيها في الاقتداء وعدم الاقتداء فجمهور أهل العلم على أن هذا القسم على الإباحة فلا يقول إنسان فلا يقول إنسان أن من السنة أنك إذا فرحت بأمر أن يستنار الوجه أو إذا خطبت أن يحمر الوجه من السنة ذلك لا هذه أمور جبلية أمور حكمها بالنسبة إلينا قال فجمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على أن هذا القسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم على الإباحة. قال الشوكاني رحمه الله ليس في ذلك تاس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور هذا أمر مباح أمر مباح عند الجمهور اهل العلم وقال ابن السمعاني قال ابن السمعاني كما نقل الزركشي في البحر المحيط قال فلا يتعلق بذلك أمر بامتناع ولا نهي عن مخالفه أي إنما يدل ذلك على الإباحة الإباحة هذا هذه القسم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة وبنحو ذلك قال المرداوي أيضا رحمه الله تعالى في التحبير وقال الشنقيطي في المذكرة الفعل الجبلي المحض أعني الفعل الذي تقتضيه الجبل البشرية بطبيعتها القيام والقعود لم يفعل التأسي فلا يقول أحد مثلا أنا أجلس وأقوم تقربا إلى الله واقتداء بالنبي, صل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك لهذه لأن هذه أمور جبلية وكما قلنا أن هذا القسم على سبيل الإباحة ليس على سبيل الاستحباب وليس معنى ذلك أن هذا فيه إجباع إنما هناك فريق من أهل العلم قالوا أنه يجوز الاقتداء به في هذه الأمور على قدر الاستطاع. القسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وفق العادات يعني نحن نقول القسم الأول من أفعاله صلى الله عليه وسلم نقول الأفعال الجبلية التي يفعلها بطبيعته كواحد من البشر كان صلى الله عليه وسلم إذا, إذا صر استنار وجهه فكيف أطبق هذا الفعل أنا كان إذا غاضب أحمر وجهه هذه أمور جبلية لا اقتداء فيها القسم الثاني الأفعال التي صدرت منه على وفق العادات مثل أحواله في مأكله ومشربه وملبسه وتوسده يده صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ولبس الأبيض من الثياب هذه أمور عادات النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الأكل الموجود في زمانه فمن الأمثلة على ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء وفي الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوة. هذه اطعمه كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة لبس النبي صلى الله عليه وسلم جب شاميه ضيقة الكمين فهل من السنة أن ارتدي جب شاميه ضيقة الكمين هذه كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم من العادات وفي صحيح مسلم عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل طمرا النبي صلى الله فهل من السنة أكل الطمر؟ أو هل من السنة أكل العسل؟ أو هل من السنة أكل الحلوى؟ أو هل من السنة أكل القثاء بالرطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذه الأشياء والأمثلة على ذلك في كتب السنة كثيرة حكم هذا القسم قال الإمام أبو شامة في كتابه فهذا ونحوه لا دليل يدل على أنه يستحب للناس كافة أن يفعلوا مثله أن يفعلوا مثله بل إن فعلوا فلا بأس وإن تركوا فلا بأس ما لم يكن ما لم يكن هذا الطرق رغبة واستنكاف رغبة عن, عن هذه الأمور ففي هذه الحالة يقسمون على ذلك. يعني إنسان أعزا الله إياكم أن يقول أنا لا أكل طمرا استنكافا منه أو شمئزازا من, من, من هذا الفعل فهذا يأسا بذلك إنما لا نقول أن أكل الطمر سنة أو لبس الجبة الشامية ديقة الأكمام سنة أو أكل الحلوى والعسل سنة لا هذه أمور عادات كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها فأكلها كما نحن الآن نأكل مثلا الكعك أو البسكوت مثل هذه الأمور لأنها موجودة في أيامنا فكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام الموجود في أيامه صلى الله عليه وسلم ولذلك أقول خطيب البغدادية رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه وهذا الكتاب يعني أكثره في أصول الفقه ومن من الكتب, التي يعني ألفت من الكتب القديمة التي ألفت في أصول الفقه قال الخطيب رحمه الله وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس والقعود والقيام فكل ذلك على الإباحة وقال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتبه إلى كلام الشيخ الإسلام أي في اللباس والطعام أن يلبس الرجل وأن يطعم الرجل ما يسره الله عز وجل ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار يقول الشيخ الإسلام بن تيمية فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي في اللباس والطعام الشيخ الأسلام نتامية يتحدث في الكتاب عن الطعام والشراب يقول فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس والطعام والشراب أن يلبس الرجل وأن يطعم الرجل ما يسره الله عز وجل ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار يعني مكان ليس فيه طمر يأكل إنسان الطعام الموجود إنسان يعيش في بيئة فيها طمور وأشجار وما شابه ذلك يأكل موجود ولا يقول أن أكل الطمر أو أكل الحلوى أو أكل القستاء بالرطب أو أكل العسل سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذلك أو يقول ان شرب الماء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذه الأشياء لأنها من عادة قوم كانت هذه الأشياء موجودة عندهم وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده في أرضه ويركب ما يجده مما اباحه الله عز وجل مما أباحه الله عز وجل في أرضه فيقول شيخ الإسلام فمن استعمل يعني منا نحن فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة فهو المتبع للسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة لأن هذه هو المركوب في زمانه وركب الفرس وركب الحمار هل من السنة في هذه الأيام أن نركب الحمار والناقة والفرس لا لا يقول شيخ الإسلام فمن استعمل والكلام الشيخ الإسلام فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة كأن كلام الشيخ الإسلام فمن ركب السيارة في هذه الأيام والطائرة وال... ووسائل المواصلات فهو المتبع للسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من مدينته أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لما أراد أن يحج إلى البيت حج من مدينته من طيبة من مدينته صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإسلام فمن حج البيت من مدينة نفسه يعني من أهل القاهرة ذهب من القاهرة أو من دمشق زاب من دمشق فمن حج البيت من مدينته فهو المتبع لسنتي صلى الله عليه وسلم وإلا يكون من وإلا يكون حج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الكتاب الأصول يقول رحمه يقول رحمه الله فصفة اللباس فصفة اللباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة اللباس على سبيل العادة انتبه لكلام الشيخ ابن عثيمين يقول فهو عاش مع أناس يتعممون ويلبسون الإزار والرداء فصار يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء وهذا الذي يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح أي يباح للإنسان أن يلبس السياب على حسب ما جرت به العادة وتقول أيضا والكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة أن هذا هو السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس لأنها لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ ابن عثيمين والخلاصة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فحكمه أنه مباح فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباحا يعني إنسان أهل البلد يلبسون غطر على الرأس فيلبس مثلهم إنسان أهل البلد يلبسون اللي ما نسميه بلغتنا في مصر الطقية فيلبسون مثل هذه الأشياء يلبسون نوع معين من القمص فلكل فالإنسان يلبس عادة بلده ما لم يكن محرما بالطبع ما لم يكن إسبالا أو ثياب محرم كالحرير أو, فيه أو, أو ثوب شهرة أو خيالاء أو ما شابه ذلك إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أفعال جبلية فعلها بجبلته كبشر كإنسان من كونه بشر من البشر فلا اقتداء في ذلك فهي أمور مباحة أفعال عادات كذلك هي مباحة كارتداء اللباس نوع معين من الألبسة أو كأكل معين من الطعام فهذا مباح ولكن هناك تنبيه إذا وردت هيئة معينة لهذه الأمور المباحة يعني الطعام في حد ذاته أكل العسل والحلوة مباح وأكل الطمر مباح وأكل الرطب بالقساء مباح لكن من السنة نقول هذه الأمور مباحة يعني ليست فيها سنة ولا فرضية ولا ما شابه ذلك ولكن من السنة أن تأكل باليمين وأن تأكل مما يليك القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم وهو ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد يعني ليست أفعال جبلية ولا أفعال عادات إنما هي أفعال قصد بها التعبد والقربة يعني هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل العادة ولا على سبيل الجبلة إنما فعلها بغرض التقرب إلى الله عز وجل ولكن قام دليل على اختصاصي صلى الله عليه وسلم بها دون أمته كوصاله في الصوم وزيادة وزيادته صلى الله عليه وسلم على اربع في الجمع بين النساء فحكم هذه الأفعال لا يشارك فيها غيره وتبقى الخصوصية, وتبقى الخصوصية يعني هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمور ليست عادات منها الوصال في الصيام أنه كان يصل في الصوب فهل نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذه أفعال خاصة به قال, قال مدير رحمه الله ما ثبت من خواصي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد فلا يدل ذلك على التشريك إجماعا لا يجوز لأحد أن يقول أنا سأصل في الصيام سأوصل الصيام هذا يقول نقول له لماذا قل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هذا خطأ بالإجماع لا يجوز لك بالإجماع رجل يقول أن أتزوج أكثر من أربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربعة نقول له يحرم عليك هذا بالإجماع لأن هذا من خواصي صلى الله عليه وسلم القسم الرابع من الأفعال أذكر الأفعال القسم الأول أفعال جبلية فعلها بطبيعته البشرية القسم الثاني أفعال عادات والقسم الأول مباح والقسم الثاني مباح القسم الثالث أفعال فعلها أفعال تعبدية نعم أفعال فعلها على سبيل التعبد ولكن خاصة به صلى الله عليه وسلم كذلك لاقتداء لا بل الإجماع منعقد أنه لا يجوز لنا أن نقتدي به, أن نقتدي به في ذلك ولذلك قد يقول إنسان من باب يعني ما يسمى بالألغاز أو الفوازير هناك بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن نقتدي به فيها نحن نعرف أننا يجب علينا الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلغز أو كما نقول باللغة العمية فالزوره ما هي الأفعال التي يحرم علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به فيها من هذه الأفعال خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كالجمع بين كالجمع في الزواج بأكثر من أربعة، فهذي من خواصي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كالوصال في الصيام من هذه من خواصي صلى الله عليه وسلم، وكتحريم الأكل من الآء من السرقة، فهذي من خواصي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم امتثالا منه لما أمر به. فهو كسائر أمتي الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ويمتسل هذه الأمور فنحن كالرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله فنحن مأمرون بذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور نحن مأمورون نحن مأمورون أيضا الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين هل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نحن أيضا الأمر ينسحب علينا قال أبو شامه في كتابه وما وقع منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم امتسالا لما أمر هو لما أمر به هو فنحن وقام الدليل على عدم الخصوصية يقول أبو شامه اما ما وقع منهم تسالا لما امر هو ونحن به وهو الذي قام دليل للتسو بيننا وبينه فيه وذلك كالاتيان بالشهاده وكالصلاه وكالصوم وكالزكاه والحج والجهاد إلى غير ذلك فنحن وهو صلى الله عليه وسلم فيه سواء القسم الخامس ما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل أو لتقييد مطلق يعني أن الله عز وجل أمر في كتابه بالصلاة فقال وأقيم الصلاة ولم يبين أننا ندخل بتكبيرة الإحرام ولم يبين أننا نقرأ الفاتحة ولم يبين أننا نقرأ ما معنى من القرآن ثم نركع ثم نقول ذكر الركوع ثم نرفع ثم نسجد ثم نجلس ثم نسجد ثم نعتدل هذه توضيح لمجمل القرآن توضيح لمجمل القرآن فما وقع من أفعاله لبيان مجمل أو لتقييد مطلق فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو شام ما فعله بيان لحكم مجمل أو لتقييد لحكم مطلق فلا خلاف في أن فعله صلى الله عليه وسلم متعين يعني نحن مكلفون به فما إن كان هذا الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم واجب فهو واجب علينا وإن كان هذا الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم مستحب فهو مستحب في حقنا أيضا القسم السادس من أفعاله صلى الله عليه وسلم هو الفعل المبتدا منه صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يأمره به وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل معلوم الصفة من وجوب أو ندب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هل هناك أي النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنن رواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه فهذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا نحن أنها سنة أو, أو بعضها واجب وعلمنا أن هذه الأمور سنة فنحن مطالبون بهذه الأمور لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهذه سنة القسم السابع من أفعاله أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل متردد بين الجبلة والتشريع يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري هل فعله تعبدا أوفع له جبلة، مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلست الاستراحة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الجلسة في الصلاة تعبدا أم أنه كان من عادته؟ مثل الطجأ بعد سنة الفجر بعد ركعتي الفجر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطجع بعد ركعتي الفجر تعبدا؟ أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من عادتي ليس على سبيل العبادة دخل م. النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما أراد أن يحج من, مك من, من مكان معين هل دخل يعني تعبدا أم قدرا من هذا المكان فمثل هذه الأمور أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف هل فعلها تعبدا أو عادة أهل العلم اختلفوا في ذلك منهم من قال أنها أن يجب علينا أن نقتدي به فيها أو ومنهم من قال يستحب ومنهم من قال هذه أمور مباحة هذه أمور مباحة ليست إن, فعلت إن فعلتها أنا يعني فلا شيء علي وإن تركتها فلا شيء علي فهذه أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن أفعله أنا كمسلم جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن هناك أفعال واردة عنه مباح بالنسبة لي إن فعلتها لا شيء علي وإن لم أفعلها فلا شيء علي وهناك أفعال يستحب لي لي أن أفعلها وهناك أفعال يحرم علي أن أفعلها وهناك أفعال يجب علي أن أفعلها فأفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الاقتداء وعدمه هناك أفعال مباحة لا يجب علي أن أف لا يستحب لي أن أفعلها ولا يجب علي من ذلك الأفعال الجبلية كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب أحمر وجهه فهل يستحب لي أن أفعل ذلك؟ لا كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صر استنار وجهه هل يستحب لي ذلك هل يجب علي أو يستحب علي ذلك لا هذا أمر مباح كذلك أفعال العادات النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطمر وشرب الماء وأكل الحلوة هل من السنة يقول إنسان من السنة أن أشرب الماء ومن السنة أن أكل الطمر ومن السنة أن أجلس ومن السنة أن أقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كان يقف وكان يجلس ومن السنة أن أمشي ومن السنة أن أذهب إلى الحج على جمل هذه أمور عادات ليس فيها اقتداء ليس فيها اقتداء وإن فعلها النبي وإن فعلها الإنسان بنية محبة النبي صلى الله عليه وسلم يؤشر على ذلك إنما هو غير مطالب بها فهذه أمور مباحة هناك أمور يحرم علي أن أقتلي بالنبي في فيها كالجمع في الزواج بأكثر من أربعة هذا يحرم علي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن هذه من خواص صلى الله عليه وسلم هناك أمور يستحب لي أن أفعلها كأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد وعلمت أنا حكم هذه الأمور كسنن الرواتب يستحب لي أن آتي بهذه الأمور المبحث الرابع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن تكلمنا على حجية السنة حجية السنة على وجه العموم وذكرنا الأدلة على ذلك ثم تحدثنا بعد ذلك على حجية السنة الاستقلالية وأنها حجة باتفاق أهل العلم ثم بعد ذلك تحدثنا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتج بها في الأدلة قلنا منها؟ أفعال كما سبقنا كما سبق معنا أفعال مباحة وهناك أفعال مستحبة أن آتي بها وهناك أفعال لا يجوز لي أن آتي بها وهناك أفعال يجب علي أن آتي بها ثم بعد ذلك رابعا اقرار حجية اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإقرار و... نذكر الأنسة على ذلك وأدلة حجية الاقرار. الاقرار أو التقرير صورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به صلى الله عليه وسلم فذلك منزل منزلة فعله صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا فعل يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الفعل لم ينكر هذا الفعل فهذا يسمى سنة تقيرية كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الإقرار أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو يقال كلام معين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصره ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه ويسكت عنه هذا يسمى اقرار. إقرال من صلى الله عليه وسلم فهو كمنزلة الفعل منه صلى الله عليه وسلم فالتقرير إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صادرا من مسلم مكلف أو سمع منه قولا أو بلغه ذلك أي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي هذا الفعل وأقر هذا الفعل فهو كأنما فعله النبي صلى الله عليه عليه وسلم لأن الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلو كان هذا الفعل الذي فعل بحضرته أو بعلمه أو هذا الكلام الذي قيل بحضرته أو بعلمه كلام محرم أو كلام منكر ما سكت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هذا أمثلة أمثلة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي, الرجل الذي رقى بالفاتحة وأخذ اجرا على ذلك ففي الصحيحين عن أبي سعيد أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرهم لم يقدموا لهم شيء فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد أولئك فقال هل معكم من دواء فقالوا إنكم لم تقرون ولا, ولا, ولا نفعل لكم شيء حتى تجعلوا لنا شيء فاتفقوا على شيء معين فجعلوا لهم قطيعا من الشاه فجعل يقرأ بأم القرآن زهب رجل من الصحابة وجعل يرقي بالفاتحة ويدفل على الجرح فبرئ الرجل فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حدث كيت وكيت وأخذنا هذه الأعطية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أدرك أنها رقية خذوها وضرب لي بسهب فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذه الأجرة إقرار منه لأنه علمة ولم ينكر كذلك من أمسات الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على على اللعب في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راى الحبشة يلعبون في المسجد ب يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ولم ينكر فهذا يسمى إقرار فمعنى الإقرار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يسمع قولا أو يعلم به ولا ينكره هذا يسمى سنه اقراريه كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن هناك شروط لهذا حتى يكون هذا التقرير أو هذا الاقرار من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذه الشروط احدهما لا بد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والا لا يكون اقرار والا لا يكون اقرار فلابد أن يعلم إما أن يكون بحضرتي أو إما أن يعلم فلو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قال الشيخ ابن السيمين وأما ما وقع هذه يعني هذه لفته يعني ما رأيت أحد تحدث عليه إلا الشيخ رحمه الله تعالى أو ربما هناك موجودة في الكتب لكنني لم أقف عليه غير أنني وقفت عليه في كلام الشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى قال وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه لكنه حجة لإقرار الله عز وجل له يعني هناك أمر وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يعلم به النبي لم يعلم به ولكن الله عز وجل علم ولو كان ممنوعا شرعا لأخبر الله عز وجل نبيه بذلك لاخبر بذلك فدل على أن الله عز وجل أقر هذا الفعل وإن صح التعبير نقول إقرار الله عز وجل لهذا الفعل إن صح هذا التعبير نقول أن هناك أفعال فعلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لا نقول ذلك ولكن الله عز وجل علم هذه الأمور وأقرها ولو كانت ممنوعة لو كانت لا ترضي الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادر من كافر لأن ما يفعل الكفار معلوم ضروره معلوم أنه يعني الكافر إذا فعل فعل وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن هو كافر هو كافر فمعلوم انكار النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل الكفار جملة فمن شروط صحة الإقرار أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون هذا الفعل صادر من مسلم صادر من مسلم مكلف فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أقر الحبش على اللعب في المسجد هم أهل إسلام وعلم بذلك أدلة حجية الإقرار يعني قد يقول قائل ما الدليل على جواز اخذ الرقيه على الاخذ اجر على الرقيه ما الدليل على ذلك نقول له الدليل حديث ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن رجل رقى وجعل له شيء فاخذه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعترض معترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر نقول ولكنه أقر ذلك أقر ذلك وكذلك قل قائل رأى إنسان يلعب في المسجد بعض الأحيان لا أقول يعني على سبيل في بعض الوقت رأينا رجل مثلا في المسجد يلعب مع صديقه نوع من أنواع الرياضة فهل يجوز لنا أن نقول أن هذا الفعل مباح كما أن النبي صل لأن النبي صلى صل الله عليه وسلم أقر حبش على اللعب في المسجد هذا اقرار. فنقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية دليل شرعي دليل شرعي كالسنة القولية وكالسنة الفعلية فما الأدلة على حجية السنة التقريرية الأدلة اولا جمهور أهل العلم على أن التقرير حجة وهو قسم من أقسام السنة لأن السنة نقول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الحديث أو السنة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير ما الدليل على حجية التقرير الدليل أن النهي عن المنكر واجب وتركه معصية والنبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في عصمته فهو لا يقر أحد على باطل. يبقى الدليل الأول على أن التقرير الدليل شرعي أن, الأمر أن النهي, عن المنكر النهي عن المنكر واجب وتركه معصية والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المعصية فلا يمكن أن يسكت عن المنكر فلو كان هذا الفعل الذي بحضرتي بحضرته محرما لانكره النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان غير محرم مباح أو مستحب أو غير ذلك لما كان مباحا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان منكر لغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في الفتح وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل كذلك من الأدلة على أنه على حجية الإقرار أن الله تعالى نبي أرصى نبيه بشيرا ونذيرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلو سكت عن منكر صلى الله عليه وسلم لم يكن مبلغ ولم يكن ناهيا صلى الله عليه وسلم كذلك أنه لا يجوز في حقيه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصحابي أنه أخذ أجل على الرقية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة هنا يرد مسألة هل التقرير يختص بمن قرر له أو يعم جميع المكلفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على أخذ الأجر على الرقية فهل هذا الفعل خاص بهذا الصحابي أم لجميع الأمة الجمهور على أنه لجميع المكلفين الجمهور على أنه لجميع المكلفين قال الشوكاني وهو الحق قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط ذهب إمام الحرمين إلى أنه يعم جميع المكلفين وهو الأظهر وهو الأظهر واختاره المازري ونقله عن الجمهور وقال الشوكاني هو الأظهر إذن نحن تكلمنا اليوم عن السنة الاستقلالية أي التي مع السنة أذكر بالسنة الاستقلالية السنة التي استقلت بتشريع بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن فحرمت أمور سكت القرآن عن تحريمها وأوجبت أمور سكت القرآن عن إيجابها قلنا أن هذه السنة دا حجة بالاتفاق ثم بعد ذلك تكلمنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا على أقسام ثم بعد ذلك تحدثنا عن, عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أنه حجة عند جماهير أهل العلم بشروطه ونكتفي بهذا ولكن قبل أن أكتفي يعني أقول أذكر جملة من الأسئلة ان استطعت أن تجاوب على هذه الأسئلة فبعون الله تكون يعني حصلت هذا الدرس وهذا الدرس أنا أرى فيه بعض يعني أنه درس يابس بعض الشيء ولكن انسان إذا سمع أكثر من مرة وقرأ أكثر من مرة وأجاب على هذه الأسئلة فبعون الله تعالى يستطيع أن يحصل هذا الدرس السؤال الأول عرف السنة الاستقلالية السؤال الثاني اذكر أمثلة للسنة الاستقلالية السؤال الثالث هل السنة الاستقلالية حجه ما الدليل على ذلك السؤال الرابع السؤال الذي بعد ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، على أقسام، اذكر هذه الأقسام مع حكم كل قسم. يعني أقول، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة أقسام القسم الأول أفعال جبلية، ككونه صلى الله عليه وسلم إذا إذا صر استنار وجهه، وإذا خطب إذا خطب الناس احمر وجهه، وإذا غضب احمر وجهه. هذا القسم الأول، وهذا القسم مباح. القسم الثاني أفعال عادات. كأنه كان يأكل القساء بالرطب وكان يحب العسل والحلوة وكان يأكل الطمر القسم الثالث كذا السؤال الذي بعد ذلك عرف السنة التقريرية مع ذكر بعض الأمثلة وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك